بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايته يعرضوا ويقولوا سحر مستمد وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقيم ولقد جاءهم من الامر 119. ما فيه مزدجر 110. بالغه فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع الى شيء نكر 112. خش عن يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر مُطِعِينَ إلَى الدَّارِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِلٌ كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَبُوا عَبَدَنَا وَقَالُوا مَجَنُونُ وَزْدُجِلٍ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِلْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَايِ بِمَا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 114. فكيف كان عذابي ونذر 115. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 116. كذبت فمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن 119. فإذا لفي ضلال وسعر 110. الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 112. مرسل فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء لفرعون آل النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكثاركم خير من أولئكم أم لكم براء في الزبر ام يقولون نحن جميع منتصب سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.